وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا جتنابه وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسنَه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدفّس الواحد والأربعين من دروس العطية وصلنا أو أنهينا في الدرس القادم منضوع الإيمان برسل وكلكم يعلم أن دروس العقيدة هي في الحقيقة أركان الإيمان وأركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى تحدثنا عن الإيمان بالله وعن الإيمان بالرسل واليوم ننتقل إلى موضوع جديد وهو الإيمان بالكتب فوجوب الإيمان بالكتب السماوية هو الموضوع الأول في الإيمان بالكتب وجوب الإيمان بالكتب السماوية من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالكتب السماوية التي أوحى بها إلى رسوله فالله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويأمره بأن يعلن إيمانه بجميع الكتب التي أنزلها الله الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعلن إيمانه بجميع الكتب التي أنزلها الله فيقول في سورة الشورى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب قل يا محمد آمنت بما أنزل الله من كتاب يعني أي كتاب يعني أي كتاب من الكتب السماوية المنزلة على انبيائه او من ذكر قل اعملت بها شيء اخر علماء القصور قالوا ان خطاب الرسولي خطاب لكل من اعمل برسالته خطاب رسولي تنفي الحقيقة خطاب لكل من اعمل برسالته وقال الله تعالى يخافض التأثيرين في سورة النساء وعجها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل, نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله وهي يكسب بالله وملائكته وكتبه ورسوله شرطك على هذه الآلهه إيمان باليوم الآخر، وإيمان بالكتب، وإيمان بالرسول، وإيمان باليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا كله لا يتجزّأ. يعني لا تشرّب. that there's أن كلامك الذي يبلعونه الناس حق من عند الله تعالى، فتؤمن بالكتب. من أجل ذلك يعلن المسلم دائما وفق عقيدة له. رسول برسوله لغذبه لنا كلام من كلام الله تعالى في جذب للبشر ودعو يتدور به يوح الله به, به الى رسول برسوله لغذبه لنا رات عن تربيه دقيق جدا يطلق اسم الكتاب شرحا على ما يشمل السفقة إن هذا الذي السحف الأولى سحف إبراديد وموسى على ما يسمى السعوبة والألواح دائق الألواح وفي المشخة والألواح وجميع أنواع الواحي اللفظي والكتابي التي يمدد أصباده على أي رسول من رسوله لنبكيغها إلى الناس وبأي لغة من اللغات نزلت صغيرة كانت الكبيرة مدونة او غير مدونة فيها صفة اعجاز المتضي للناس او ليس فيها ذلك فيه اعجاز او ذات اعجاز مدونة او مدونة بأي لغة كتاب صحيفي لوح هذا كله يشمل كلمة الكتاب شرعا الذي يعنينا من هذا الموضوع حاجة الناس إلى الكتب السماوية كما أن الناس كما تكلمنا من قبل بحاجة مستدين جدا إلى رسل أحيانا تشتري دولة أن الكتاب يعد مرجعا دقيقا لدفع التقليل والتزيف والتحرير والتعديل والإضافة والحيثي والزيادة الآن ما الآن تسمى التي أردت. احكام شريعة الله لكم ان كان في الزواج والطلاق في المواريس في الوصي في البيع في الشراء في كل شؤون حياتنا الله عز وجل جعل في هذا القرآن الكريم احكام دقيقة جدا واستبادة الواجبات التي يأمرهم بها والبحرمات التي ينهاهم عنها والفضائر والكمالات التي يحصهم يحصهم عليها ويندبهم إليه فالكتاب مرهب في العقائد والأسس والمبادئ والغايات وأحكام الشريعة والواجبات والمحرمات والفضائل والكمالات هذا كله في كتاب الله قال كما يرجعون إليه ليطالعوا مواعظه ونصائحه. وامثاله وآجابه وما تضمنه من بشائر ونظر ووعد ووعيد وسائل الوسائل والأساليب الترموية المختلفة الآدية إلى صراط الله المستقر نرجع يعني كأن الله عز وجل جعل هذه الدعوة التي جاء بها النبي مستمرة عن طريق هذا الكتاب لأن علماء أيضا المجتهدون الفقهاء يرجعون إليه ليستهدتوا من نصوصه الأحكام المختلفة الشرعية طبعا الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأطمنت عليكم نعمتي معنى أكملت لكم دينكم أي أن هذا الشرع فيه كل شيء نصوص الشرع كلية نصوص الكتاب كلية لكن الله سبحانه وتعالى سخر العلماء المستجدين كي يستمدقوا من هذه الأحكام الكلية أحكاما تقصيرية دقيقة جدا لذلك أحكام العد مثلا الحجاب على الزوج من أي جاء من كتاب الله إذا انقذ الكتاب فليس عليهم جناحا فيما فعلنا في انتظرين من معروف والعلماء المشتئدون يستردطون من هذه الاعياد الكلية الكتابة التأثيرية لمختلف قضايا التشريع وقضايا الحياة التي يستردهم إذا ويستندك من المشروف اللي المختلفة الشرعية لكل ما يجب في حياة النحي هذا الثلاث القلاة التقريسة حالة لا نستمرها في قتال الثلاث على حالة فيها مصر من القلاة والسنة القيام مصبر والحديث مصبر والقلاة مصبر والإجماع مصبر شيء آخر من الإنسان لا يتهجأ إذن أن إلى النبي عليه الصلاة والسلام مداشرة بعد أن قرض الله على البرزن إذن من خلال هذا القرآن الكريم يستطيع العالم والمجتهد أن يرجع إلى كتاب الله multimassal bir ve bir النبي الله يدعو إلى جهدة الصلاة واستمرار الكتاب الرسولي في أمة الرسول من بعده بكتابة استمرار استمرار النور الرسول الذي دفع إليه من قبل يعني النبي عليه السلام سبع عشر جاء إلى الدنيا وعاش فيها ثلاثة of okay. these 2 ayı duran 1 ayı duran 1 ayı Evet. Evet. Evet. المقليط هي المذاقة والمذاهبة والتجذب والتمصو مثلا مثي مثي زلائل ليس من الدين في شيء لا عن يزيد عن نوع واحد في الطعام وانا يزيد عن نوع واحد في الفاتيخة هذا تذر لا بد هذا؟ الحالتين طبيعة الأمور تغطر لذلك وقال البسيرين مستحب للرجل ان يعمل لأهله في كل جنوعة حلاوة يعني اكلة حلو. يعني ايام الرجل احيانا يدعى الى وريني لا يكون اكلة حلوة نمسوا ارتادت بقت مزارب شاق للبيت. يوم بيحطوا مع الإنسان عمله وظيفته وسفره بيأكل. فأكل أكل الزوج بمستوى أعلى من أكل الزوج هذا من من قلة المروه. فابن سليم القرد استحب العجوز أن يعمل لأبن بيته في كل يوم جمعة حلو. نادب بالطعام ح من من أجل حلو. وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام. طبعا دخل في برادا، فالطعام ما استودع قد يفسد، فالزوج ينبغي أن يأمر زوجته ان تتصدق ببقايا الطعام فيما لو ترك لفسد، فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير تخلّي. لا اذنين من الزوج يعني المرأة لها الحق ان ترتي من الطعام ما لو ترك لفسد هذا الجزء مد اذن فيما لا يترك لفسد يا كنت الناس مجهة معهم لصيخة اكل مصص مصصر الثاني قد لا يصلح للقول